ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه؟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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 للحمد لله بل لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو ولو أن ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه والبحر يمده من بعده ابحر ما نفدت كلمات الله إن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 Surah Al-Fatihah.